وَقَائِلٌ لِجُنُودِهِم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَوْلُ أَنْتَ قَنَّ اللهُ الَّذِي أَنْتَ قَاعَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَنَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاعُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْلُهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ يضلنا لهم قرنا فزينوا لهم ما إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن بلغوا فيه لعلكم تغلبون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 لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجعدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الأسفلين